كلمة رمضان كم مرة جاءت في القرآن؟ مرة واحدة مرة واحدة اللي هي؟ شهر رمضان الذي ينزل فيه القرآن أي رقم كم؟ 185 بقرة ما شاء الله عليك طيب كلمة حطة كم مرة وردت في القرآن؟ مرتين بقرة والعراف البقرة والعراف البقرة أي رقم كم؟ بقرة 58 58 ممتاز العراف 161 ما شاء الله عليك الأزلام مرتين نفس السورة نعم مرتين نفس مرتين في نفس السورة أي سورة؟ المائدة الثافة والمائدة تسعين يا سلام عليك طيب كلمة الأوتاد كم رجاءت في القرآن؟ مرتين اللي هي؟ كذبت قبل وقوم منوح وعاد وفرعون ذي الأوتاد والثانية؟ وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد أي رقم كم؟ عشرة صوت الفجر يا سلام عليك كلمة هيهات؟ مر واحده في سوره المؤمنون يعني هي هذا هي هذا اي رقم كم 36 المؤمنون سمي الخياط كم مر جاء في القران مره في سوره الاعراف براءه كم مر جاء مرتين اللي هي برااه من الله ورسوله هذه بسيطه والثانيه املكم برااتهم في الزبر يا سلام عليك اي رقم كم 43 القمر طيب مكلبين كم مر القرآن؟ في في سوره المائده اللي وما من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. الله أي رقم كم؟ أربعة يا سلام آخر سؤال كلمة العسرة كم رجاءت القرآن؟ مرة وحدة اللي هي؟ الذي يتبعونه في ساعة العسرة والرقيم كم رجاءت؟ مرة وحدة اللي هي؟ أي آية؟ صوت الكهف تسعة حسين أريدك تعد لي من واحد العشرة من الواحد العشرة واحد من يصير حرام؟ حرام؟ ما يعرف طبعا ما يعرف عد من واحد العسرة طيب من واحد الخمسة أم يسر حرام حرام ما يسكر طيب طيب الآن سأسأله السؤال يعني في غاية الصعوبة نبحث عن جذر كلمة الخفاء تخفي يخفون تخفون يستخفون خافية خفية نبحث عن هذه الكلمات كم رجاءت في القرآن كلمة خفية ومشتقاتها كم رجاءت في القرآن طيب كلمة تخفي كم رجاء في القرآن يا حسين مرتين اللي هي وما تخفي صدورهم أكبر أي رقم كم 118 آلي عمران والموضع الثاني يعلم أخيانة الأعين وما تخفي الصدور طيب في موضع ثالث تخفي في موضع ثالث تخفي آية 19 هاي قلناها يعلم أخيانة الأعين وما تخفي الصدور في موضع ثالث وين وتخفي في نفسك كما الله مبديه نعم أحسنت أحسنت طيب يخفون كم رجاءت في القرآن يخفون مرتين مرتين, مرتين ممتاز وين وين آلي عمران ولا نعم آلي عمران, آل عمران أي آية كم رقمها 154 ممتاز اللي هي يخفون في أنفسهم ما لابدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ها هنا قل ان الأمر كله لله, لله يخفون في أنفسهم ممتاز طيب تخفون كم مرة جاءت في القرآن مرتين تخفون مرتين ولا ثلاثة مرتين طيب وين وين مما كنتم تخفون من الكتاب يعفو عن كثير آية رقم كام خمستاش المائدة والموضوع الثاني ويعلم ما تخفون وما تعلنون اللي هي النمل النمل خمسة عشرين طيب ممتاز وما قدر الله حق قدره هذا الموضوع إيه. الثالث صح إيه. شو تكملتها تجعل قائط بدونها وتخفونا كثيرة نعم طيب يستخفون كما رجعت القرآن مرة واحدة في صوت النساء اللي هي يستخفون الناس ويستخفون الله معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول ما شاء الله عليك طيب خافية كم رجاءت في القران مره واحده هي يوم اذا تعرضنا التخفى منكم خافيه لا تخفى منكم خافيه ما شاء طيب خفيا كم رجاءت في القران مرتين اللي هي تدعونها تضرع او خفية نعم وبعد ادعوا ربكم تضرع خفية ادعوا ربكم تضرعا خفية هاي ايه رقم كم 55 عرف يا سلام يا سلام عليك طيب من علمك القران يا حسين اتق الله وعلكم الله يا سلام, عليك يا سلام عليك طيب أرجع للمرة الأخيرة أسأل أسئلة لا على التعيين أختار له بعض الصفحات وبعدين راح أخذ المصحف عنده تشوفون كيف يختم القرآن في خمس ساعات راح تشوفون بأنفسكم كيف حسين يختم القرآن خلال خمس ساعات طيب قوله تعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات هذا أي رقم كم 34 سورة غافر 34 سورة غافر الآية اللي بعدها الكلمة ال... نهاية الكلمة نهاية الآية حساب يرزقون فيها غبيل حساب لا ولقد جاءكم يوسف من قبله بالبينات نهايتها مسرف مرتاب, مرتاب. الآية اللي بعدها شنو جبار جبار بعدها الأسباب بعدها اللا فيه تباب اللي بعدها اهدكم سبيل رشاد اللي بعدها هي دار القرار اللي بعدها يزقون في اخبار الحساب حساب اي رقم كم 40 غافر غافر طيب طيب طيب عمك يقول نشالك بالمقلوب طيب في قوله تعالى واسلمت طيب في قوله تعالى انا رد فلم يكن ينفعهم ايمانهم لما راوا باسنا نهايه الايه شنو سنت اللہ اللہ کی قدرت قبله في عباده و خسرہ فنانکر کافرون اللہ اللہ قبلها و کفرنا باکر بکرنا بھی مشرکین اللہ قبلها فرحبا عن دمی العلم حاقب مکرم باستاذئون اللہ قبلها كان مکرم کافرم کافرم قوة وانسر فعظ فمغنام مکرن اکسبون اللہ قبلها ويریکم آیتی فائد آدھا تنکرون اللہ قبلها واله والفلك تحملون الله أكبر طيب الآن راح أحمل مصحف وأخذ المصحف عند حسين شوفوا حسين كيف يختم يختم القرآن يوميا يختمه خلال خمس ساعات شوفوا الطريقة التي حسين يختم بها المصحف نعم <صفيق> <متع> <أسأل> <أسألك> يعني بس حبيت أنه أذكركم ببحدة يعني هنا بالإمارة صارت قالوا يا بالفندق قال لي البارحة تعلمت شغلة جديدة بيت شلون يعني اول مره يحكي جدامني قال انت اذكر لي بس رقم الايه من اي صفحه مثل تقول لي 18 بالبقره انا اقول لك نهايه الايه هل قد بفلان صفحه لك مقاديله سريع ان شاء الله ما شاء الله <أه> <أه> <أه> أه ما حاول تقرا شوف الطريقه اللي لو تقرب الكاميرا قرّب قرّب قرّب قرّب قرّب قرّب ما هي الكلمة؟ يعرفونه يعرفونه كلمة يعرفونه طيب كلمة يعرفونه الكاميرا بعيدة طيب مرة ثانية سنختار موضع الأعلى بتعين يلا بسم الله هذه قراءة طبعا قال هذا فراق بينك قال هذا فراق بيني هو طبعا يقرأها هذه الحركة السريعة هي قراءة ولا سرعة الإسكانر نعم بسم الله بل قالوا. بل قالوا مثل ما قال الأولون طيب الآن كلمة الرقيم طلع لي ياها واحد اثنين ثلاثة اربعة ثمسة الرقيم وجربوا في اي كلمة عدوا له قبل العشرة يجيب لكم الكلمة طبعا يوم بعد يوم اهلوا يكتشفون اشياء جديدة ما يعرفون عنهم فاليوم اكتشفنا انه تعطيه الاية تعطيه الرقم يعطيك الايا انا راح اجرب هذا آخر, اخر سؤال في هذه الجلسة راح اعطيه رقم راح اعطيه رقم اريد اشوف الايه شنو الايه 84 من سوره الاعراف 84 الاعراف اول بروح انطرنا عليهم مطرا وامطرنا عليهم مطرا كاميرا عليهم مطرا طيب الايه 141 النساء 141 النساء الذين يتربصون بكم الذين يتربصون بكم الله اكبر الله اكبر اذا هذا الحافظ حسين العبدلي ما احد علمه القران يعني كما قال واتقوا الله ويعلمكم الله حسين احد الشباب سالك لماذا لا تتزوج يكهرب يكهرب <تصفيق> إذن ختامه مسك نسأل الله عز وجل أن ينفعه بما حفظ من القرآن ونسأل الله عز وجل أن يبارك في جائزة دبي الدولية القرآن الكريم نترككم مع هذه الاستراحة وصلى الله وبركة عن نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين